إن نص قضيته كان له مَا كَانَ تَبَنَّاهُ فِي الْأَنْوَاءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّعْوُونَ مَا كَانَ تَبَنَّاهُ فِي يوم كل شيء ما وعفته صيله لكل شيء ما وعفته قَوْمًا كَأَنَّ خُذُوا بِأَحْسَنِ غَا نُورِيكُمْ ذَا فَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ